انما يتذكر اولو الالباب انما يتذكر اولو الالباب لعلنا نربي تخرج من دنيا وراء الحسدين بالعلم بالأدر يلي أعلم السبيل أعلم ما فطرق صنوك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاتنا في كراءة كتاب الورقات للعلامة الجويني وكنا ابتدان في اللقاء السابق بالكلام عن الأمر وذكرنا أن الأمر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ومثلنا له بقوله تعالى وقيموا الصلاة بقوله عز وجل أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وبقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق لينفق ذو ساعة من ساعته وذكرنا بأن الأمر يفيد الوجوب وأن الأصل في الأوامر أن تكون مفيدة للوجوب سواء كانت في أبواب الآداب أو في أبواب الأحكام فإذا تجردت عن القرينة فإنها تدل على الوجوب إلا إذا كان هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب مثال ذلك قول الله عز وجل في البيع وأشهدوا إذا تبايعتم أشهدوا فعل أمر الأصلا يكون مفيدا للوجوب لكن وردنا دليل يدل على أن الأوامر هنا ليست للوجوب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فدل هذا على أن الإشهاد ليس بواجب إذ لو كان واجبا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ نقول بأن الأمر هنا يفيد الندب ولا يفيد الوجوب لأنه وجدت معه قرينة ومثله قول عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا حللتم يعني تركتم الإحرام وانتهيتم من أعمال الإحرام فاصطادوا الذي هو الصيد لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد حال إحرامه فإذا انتهى من حالة الإحرام فحينئذ يباح له الصيد فقول عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا اصطادوا فعل أمر صرفناه من الوجوب للإباحة لأن هذا الأمر ورد بعد نهي والأمر بعد النهي عند الجماهير يفيد الإباحة وبعضهم يقول يعود على ما كان عليه قبل النهي وكان الصيد قبل النهي مباحا فيكون بعد انتهاء وقت النهي للإباحة قال المؤلف ولا يقتضي التكرار على الصحيح المراد بالتكرار فعل الامر الواجب مرات عديدة و فعل الأمر إذا كان معه قرينة تدل على التكرار فإنه يحمل على التكرار كما في قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم فعل الأمر معناه أنه يتكرر فعل الصلاة بتكرر دلوك الشمس هنا وجدت قرينة ولكن إذا لم توجد قرينة وجد فعل أمر ولم توجد معه قرينة فهل يلزم أن نكرر ما أمر به مرات عديدة أو نكتفي به مرة واحدة نقول نكتفي به مرة واحدة ولذلك لما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هنا صلاة أمر بالصلاة لكنه لم يذكر فيه التكرار فنحمله على المرة الواحدة فيعد الإنسان ممتثلا لهذه الآية إذا فعلها إذا فعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة قال وَلَا يَكْتَضِي الْفَوْرِ المراد بالفور قال المبادرة إلى فعل المأمور به المابادرة إلى فعل المأمور به بمجرد ورود الأمر إذا وردنا أمر من الشارع فهل يلزم المبادرة إلى فعله ونقول بأن الأمر يقتضي الفور أو لغوظ الفور. هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء تحرير محل النزاع بأنه إذا كان هناك قرينة تدل على أن الأمر للفور أو أن الأمر ليس للفور عمل بدلالة القرينة كما لو قال الشارع افعل هذا الفعل مباشرة يذ نحمله على الفور لكن إذا لم يوجد مع الأمر دلالة تدل على أنه على الفور فماذا نقول هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فحينئذ رتب الأمر هنا على الذكر وبالتالي نقول فيه قرينة تدل على وقت فعل المأمور به ويقول جماهير أهل العلم على أن الأمر يقتضي الفورية فإذا جاءنا أمر يجب المبادرة إلى امتثاله وسدلوا على ذلك بأن العرب يلومون من تأخر في امتثال الأمر لو قال لك والدك أحضر لي الماء فتاخرت ولم تحضره إلا بعد ست ساعات أو بعد يوم ألا يتوجه اللوم هنا عليك لأنك لم تبادل إلى امتثال الأمر فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الفور قالوا لأن, جميع لأن الأوقات التي يفعل فيها المأمور متفاضلة وليست متماثلة وأولى هذه الأوقات أن يكون أول الوقت ولأن الشارع قد أمر بالمسارعة بفعل الطاعات قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال فاستبقوا الخيرات واستدل الجمهور على أن الأمر يفيد الوجوب يفيد الفورية بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة وأمر أصحابه بأن يحلق رؤوسهم ويذبحوا هديهم ويتحللوا فلم يبادروا إلى فعل ذلك فذهب مغضبا إلى حتى دخل على أم سلمة فكان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دخل عليها مهموما فقالوا لو كان الأمر لا يفيد الفورية لقالوا بأن الأمر لا يفيد الفورية هو بالتالي سنواخره مدة لكن لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم مبادرتهم تل هذا على أن الأمر يفيد الفورية. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الأمر لا يقتضي الفورية وهو الذي اختاره المؤلف هنا قالوا لعدم وجود دليل يدل على دلالة الأمر على الفورية المبادرة قول الجمهور أرجح من قول الشافعية في هذه المسألة للأدلة السابقة ومن المترتبه ومن الثمرات المترتبة على هذه المسألة ما مسألة وجوب الحج هل يجب على الفور أو يجوز تأخيره بالنسبة للقادر الجمهور قالوا بأن الحج يجب على الفور لأن الأمر يقتضي الفورية والشافعية يقولون يجوز تاخير الحج للقادر وبناء على ترجيحنا السابق نقول بأن الأصل ووجوب المبادرة إلى الحج إذن أخذنا مسألة إفادة الأمر للوجوب وأخذنا مسألة إفادة الأمر للتكرار وأخذنا مسألة إفادة الأمر للفورية المسألة الثالثة قال والرابعة والأمر بجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل إلا به هل يسمونها وسائل الواجب وسائل الواجب فإذا أمر الشارع بفعل فإن هذا الفعل له وسائل لا يتحقق إلا بها فالأمر بالفعل أمر بوسائله مثال ذلك أمرك الشارع بصلاة الجماعة في المسجد لكنك لا يمكن تصلي الجماعة في المسجد إلا بالذهاب إلى المسجد فما حكم الذهاب إلى المسجد يكون الذهاب الى المسجد واجبا يجب عليك استيعاب وجهك عند الغسل في الوضوء ولا تتمكن من استيعاب غسل الوجه إلا بغسل الشعرات الاولى من راسك فيكون غسل الشعرات الاولى من راسك عند غسل الوجه من الواجبات أمرك الشارع بغسل قدميك ولا تتمكن من استيعاب القدمين بالغسل في الوضوء إلا بغسل جزء من الساق فيكون غسل هذا الجزء من الساق من الواجبات قال المؤلف ممثلا لهذا كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة الطهارة الشرط للصلاة لا تصح الصلاة بدون طهارة ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإذا جاءنا أمر من الشارع قال أقيم الصلاة فهو أمر بالطهارة لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة قال المؤلف نتكلم هنا عن الوسائل المفضية إلى المقاصد ونقول بأن المراد هنا ما يؤدي الوسائل المؤدية لفعل الواجب قطعا يعني الذهاب إلى المسجد هذا هو الواجب لكن تذهب على قدميك تذهب على السيارة تذهب على دابة هذا ليس متعينا لماذا؟ لانه ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق فعل الأمر الواجب المسألة الخامسة أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل ما به إذا جاء أمر من الشارع فامتثلته فحينئذ يعد فعلك مجزئا مسقطا للقضاء مثال ذلك جاءنا الشارع بأمر بالصلاة فإذا فعلت الصلاة بشروطها وأركانها فإنه حينئذ تعد ممتثلا للأمر وقد خرجت عن عهدة التكليف ولا يلحقك عقاب لأنك قد امتثلت بل تؤجر ولكن في بعض المرات قد لا يؤجر العبد بسبب من الأسباب كما لو صلى العبد ثم بعد ذلك حصل منه محبط لأجر الصلاة ويمثلون له بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع أبق يعني هرب والعبد يعني المملوك يعني المملوك عندما يهرب من سيده فإنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع معنى هذا أنه يؤمر بأداء الصلاة ويخرج من العهدة لكنه لا يؤجر على هذه الصلاة ومثل هذا ما فسر به ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوم مع الكلام في إسناد هذا الخبر والأوامر والنواهي ليست مقصودة للشارع لذاتها وإنما هناك غايات وحكم ومقاصد قصدها الشارع من هذه الأوامر والنواهي وكذلك قصد الشارع من الأوامر والنواهي اختبار العباد هل يمتثلون أو لا يمتثلون وكذلك هناك معاني أخرى مقصودة للشارع في هذه التكاليف تعود إلى الله جل وعلا منها رضا رب العزة وجلال عن الطائعين وفرحه بطاعتهم ونحوي ذلك قال المؤلف بيان من يدخل في الأوامر ومن لا يدخل يعني إذا جاءنا امر من الشارع من الذي يدخل من الذي يكون مكلفا لفظة التكليف سبقا أن ذكرنا أنه يراد بها معنيان الأول العقل والثاني البلوغ ما هما العقل والبلوغ قال المؤلف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون فإذا قال العز وجل وأقيم الصلاة فإن المؤمن يدخل كذلك يدخل الساهي لكنه لا يطالب بما سهى عن في وقت السهو وإنما يطالب به بعد التذكر وذلك لقول, الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك من المراد بالساهي الغافل الذي غفل عن العمر الشرعي القسم الثالث الصبي من هو الصبي صغير السن الصبي يطلق على ثلاثة أنواع النوع الأول الصبي غير الذي لا يفهم شيئا كابن سنة وبن سنتين هذا لا يفهم أي شيء هذا لا يدخل في الخطاب مطلقا لعدم وجود العقل عنده النوع الثاني الصبي الذي عنده نوع تمييز الذي عنده نوع فهم لكنه لم يبلغ التمييز ابن أربع سنوات لو قلت له أحضر لإيمان فهم لكنه ليس لديه تمييز فهذا أيضا غير مكلف بالاتفاق وذلك لأن هذا الصبي لا يميز كلام الشارع لكن لو أتلف مالا لغيره قلنا يجب الضمان عليه في ماله إن كان عند هذا الصبي مال القسم الثالث الصبي المميز والتمييز بعضهم يقول إنه ببلوغ ست سنوات وبعضهم يقول بسبع وبعضهم يقول بكون الصبي يقدر على فهم الخطاب ويرد الجواب هذا المميز الصبي المميز هل هو مكلف أو لا نقول ليس مكلف بالواجبات والمحرمات لكنه مكلف بالمندوبات مكلف بالمندوبات ولذلك يندب لفعل الصلاة ويندب لفعل الصيام لكنها ليست واجبة عليه ولو تركها فإنه لا يأثم بذلك طيب إذن الصبي غير داخل في الخطاب طيب المجنون هل هو داخل في الخطاب المراد بالمجنون من ذهب عقله بدون فعل منه سكران ما يقال له مجنون المجنون مرفوع عنه التكليف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم المجنون حتى يفيق ف حتى يفيق ف لو قدر أن المجنون يجن بعض الوقت ويصحى بعض الوقت فحينئذ في وقت الصحو هو مكلف تتوجه له الأوامر وفي وقت الجنون هو غير مكلف وبالتالي لا تتوجه له الأوامر نبقى في الكفار هل يخاطبون هل يخاطبون أو لا فنقول الكفار يخاطبون بأصل دين الإسلام ما هو أصل دين الإسلام الشهادتان شهادة التوحيد لله وشهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والكفار بالنسبة للمخاطبة بأصل الإسلام هم مخاطبون بالإجماع لكن هل يخاطب الكفار بفروع دين الإسلام مثل الصلاة والصيام ونحوها من الأعمال أو لا يخاطبون بذلك؟ جماهير أهل العلم قالوا الكفار مخاطبون بفرع الإسلام وذلك لعدد من الأدلة الدليل الأول قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال هنا على الناس فشمل الكفار ولأن الله عز وجل قال ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ف... ثم بعد ذلك بينا أنهم كفار فدل هذا على أنهم يخاطبون بالصلاة بعض الأشاعر قال الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام وبعض المرجعة بنوهم على, على أي شيء بنوهم على قولهم بأن الكفر على رتبة واحدة فإذا كفر بترك الشهادتين فحينئذن لا يعاقب زيادة عقوبة لتركه بقية شرائع الإسلام وبنوا هذا على أن الكفر على رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص والصواب أن الكفر يزيد وينقص كما نقول ذلك في الإيمان يزيد وينقص ويدل على أن الكفر يزيد وينقص عدد من النصوص منها قول الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ومنها قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر ويدل على هذا أن النار ليست على رتبه واحدة بل هي على رتب متفاوتة ولذا قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هل هذه هذه المسألة إذن مسألة تكريف الكفار بفروع الشريعة مسألة مبنية على أصل عقدي وهو معتقد الإرجاء ولا يترتب عليها ثمرات فقهية لا يترتب عليها ثمرات فقهية رتب عليها ثمرات فقهية نجد أنها لا تعم جميع الكفار بل تكون إما للمرتد أو تكون للكافر الحربي أو تكون للذمي لكن لا يوجد ثمرة تشمل جميع أنواع الكفار وبما لا تصح إلا به يعني أن الكفار يخاطبون بأصل دين الإسلام الذي لا تصح العبادات والفروع إلا به وهو الإسلام فالمؤلف اختار قول الجماهير في هذه المسألة ولم يسر على قولي إلى شاعرة فيها من الأمور المتعلقة بثمرات الأمر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الأمر بالشيء نهي عن ضده ما المراد بالضد؟ الضدان ما لا يجتمعان الضدان ما لا يجتمعان مثال ذلك في الألوان مثلا هنا هذا لون أحمر هل يمكن أن يكون تكون النقطة الواحدة حمراء وفي نفس الوقت تكون سوداء؟ لا يمكن لماذا لأنهما ضدان فضدان ما لا يجتمعان في محل واحد نريد أحدكم أن يقوم ويكون واقفا وفي نفس الوقت يكون جالسا ممكن من يفعل ذلك يقول لا يمكن لماذا لأنهما ضدان والضدان لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد إذن عرفنا معنا كلمة عن ضده يعني عما لا يجتمع معه إذا أمرك الشارع بأداء الصلاة فحينئذ هذا نهي عن جميع الأفعال التي لا تجتمع مع الصلاة من يمثل لنا بأفعال لا تجتمع مع الصلاة من يمثل نعم الأكل الذهاب الضحك <ضحك> طيب إذن الأمر بالشيء إذن لا تفهم إن كلمة عن ضده يعني عن نواقضه مثال ذلك نمثل بي مثال آخر الأمر الشارع المكلف بالذهاب للحج معناه نهيه عن الجلوس في بلده لأنهما ضدان معناه نهيه عن سفره إلى بلد آخر هل يمكن أن يكون حاجا وفي نفس الوقت جالسا في بلده لا يمكن وبالتالي الأمر بالحج نهي عن البقاء في البلد ونهي عن السفري في ذلك الوقت إلى بلد آخر لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى ولذلك الأمر بالعفاف لمن لا يتمكن من العفاف إلا بالزواج يدل على الأمر بالزواج ويدل على النهي عن العزوبة إذن يدل الأمر بالعفاف نهي عن العزوبة لمن كان لا يتمكن من العفاف إلا بالزواج بعكس هذه لو كان هناك نهي عن أحد الأفعال فهو نهي عن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده أمر بأحد أضداده مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قم إلى الصلاة وقوله أقيم الصلاة قم هنا أمر بالقيام هنا أمر بالقيام نهي عن الأضداد وهي الجلوس والاضطجاع لكن لو جاءنا أمر من نهي من الشارع عن الاضطجاع فهو أمر بأحد الأصداد إما أن تجلس وإما أن تقوم إذن الأمر بالشيء نهي عن جميع أصداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أصداده يقابل الأمر النهي يقابل الأمر النهي ما المراد بالنهي؟ طلب ترك الفعل طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء مثال ذلك لا تتكلموا هذا نهي هذا نهي لأن الطلب لترك الفعل على جهة الاستعلاء عرفه المؤلف من يمثل بنهي في النصوص الشرعية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا تدع لا, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا لا تأكلوا أموال الناس بالباطل إذن هذه أدوات النهي إذن النهي فعل مضارع مسبوق به لا هذه الصغة الأصلية طيب قال استدعاء الترك بالقول لأنه لا يكون نهيا إلا إذا كان قولا وتقدم معنا أن الصواب أن القول إنما يراد به الأصوات والحروف ممن هو دونه على قال على سبيل الوجوب يعني على سبيل تحتم الترك تحتم الترك ما ما هو مفاد إنه إذا جاءنا نهي فإنه يفيد التحريم إذا جاءنا نهي فإنه يفيد التحريم لا تدعوا مع الله أحدا يفيد تحريم توجيه الدعاء إلى غير الله عز وجل لا تأكلوا أموال الناس بالباطل يفيد التحريم لا تقربوا الزنا يفيد التحريم طيب إذن ما الدليل على أن أنه يفيد التحريم قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولأن العرب تفهم من النهي التحريم كذلك إنه يدل على الفساد لو أدينا شيء على صفة منهي عنها فإنه يكون فاسدا ما معنى كونه فاسدا لا تترتب عليه آثاره مثال ذلك نكاح الشغار ما هو نكاح الشغار نكاح البدل زوجني أختك وأنا زوجك أختي هذا نكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك نكاح شغار فإنه حينئذ يكون نكاحا فاسدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ماذا يترتب عليه لا تجب فيه نفقة لا يجوز الوطء فيه لا تترتب عليه أي آثار من آثار عقد النكاح الصحيح طيب قال وترد صيغة الأمر يعني هناك في بعض المواطن تكون صيغة الأمر معها قرينة فنصرفها عن الوجوب إلى معنى آخر فتكون مرة للإباحة كما مثلنا بقوله وإذا حللتم فاصطادوا قال وترد صيغة النهي والمراد به الإباحة أو صيغة الأمر تريد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد مثال ذلك في قوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير هذا تهديد إذا لم تستحف فاصنع ما شئت هذا تهديد كذلك في مرات تأتي صيغة الأمر ويراد بها التسوية يعني أن فعل المأمور وعدم فعل المأمور سواء مثل قول عز وجل عن أهل النار اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم وكذلك قد ترد صيغة الأمر ويراد بها التكوين يعني الخلق مثال ذلك عندما قول عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن هناك كن فعل أمر لكنه لا يراد بها طلب الفعل وإنما يراد بها التكوين ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن العام والخاص قال المؤلف وأما العام نعم في تعريف العام عندكم سؤال في الأوامر والنواهي عندكم سؤال في الأوامر والنواهي أحسن الله إليك هل كل فعل مضارع الاطلاق إذا سبق بلا الناهية يعتبر من النهي؟ نعم كل فعل مضارع مسبوق بلا الناهية فإنه يكون نهيا طيب يقول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة هل هنا نهية عن قسم بيوم القيامة؟ هل هذه لا ناهية ولا نافية لا الناهية تجزم الفعل المضارع ولا الناهية لا تجزم لا النافية لا تجزم الفعل المضارع إذن هنا نافية هنا لا النافية إذن تفرق بين لا الناهية ولا النافيه نعم نعم سؤال هذا الما... اللاقط حتى اللاقط صلى عليك شيخ الفعل اذا دل على الامر هل يقتضي الوجوب الفعل إذا فعل الامر يدل على الوجوب كما تقدم لكن تعريف الشيخ يقول بالقول نعم بالقول الفعل فعل الامر اللي هو الكلام ثلاثه انواع حروف وافعال واسماء الافعال منها فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر نعم. فعل الامر اللي نوع من انواع الكلام هذا يفيد الوجوب لكن الفعل فعل الإنسان هذا لا يدخل معنا احنا نتكلم عن الكلام اقسام الكلام قلنا انها ثلاثه اقسام وما ما يفعله الانسان هذا ليس كلاما ولذلك لا نتحدث عنه طيب. قال المؤلف العام والخاص المراد بالعام هناك الفاظ تستق على فرد واحد مثال ذلك زيد عبد الحكيم هذا فرد واحد وهناك الفاظ تدل على مجموعة لكنها لا تستغرق مثال ذلك طلاب بدل على مجموعة لكن لا يستغرق جميع الطلاب وهناك ألفاظ تكون مستغرقة لجميع الأفراد مثل لفظة الطلاب الناس هل تشمل جميع الأفراد بدون استثناء إذن عندنا ألفاظ تشمل فردا واحدا يقال لها خاص وهناك ألفاظ تشمل مجموعة لكنها غير محصورة ويسمونها المطلق ماذا تسمى المطلق مثل الرجال وهناك الفاظ مستغرقة لجميع أفرادها مثل لفظة الرجال قوامون على النساء فهذا إيش؟ لفظ مستغرق هذا لفظ مستغرق وهو الذي نسميه العام إذن العام لفظ مستغرق لجميع افراد الجنس عرفه المؤلف قال أما العام فهو ما عم شيئين فصاعد هذا في تفسيره في اللغة من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا فهذا تعريف لغوي لكلمة عم وأما تعريف العموم في الاصطلاح فالمراد به اللفظ المستغرق لجميع أفراده وألفاظه أربعة اللفظ الأول الإسم إذن الفاظ ماذا؟ الفاظ العموم ما معنى العموم؟ المستغرق لجميع افراد الجنس مثال ذلك لو قال شخص هناك رجال قد خالفوا أمر الله فحينئذ نقول هذا كلام صحيح لأنه مطلق رجال لكن لو قلت جميع الرجال قد خالفوا أمر الله يقول هذا لا يصح لأنه حكم على العموم وبالتالي لا يصح أن تحكم بالعموم بأمر لم يفعله إلا البعض وبالتالي نفرق بين العام والمطلق العموم الذي يستغرق جميع الأفراد له ألفاظ خاصة له ألفاظ خاصة لا نجعل اللفظ دالا على جميع الأفراد إلا إذا كان من هذه الألفاظ قال وألفاظه أربعة الأول الإسم الواحد المعرف بالالف واللام الألف واللام أل التي تكون في الأول إذا كان هناك لفظ مفرد معرف بأل فإنه يفيد العموم مثال ذلك إذا قلت إن الإنسان لفي خسر إنسان مفرد عرف بأل فحينئذ نقول يفيد العموم يفيد العموم مثال ذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق مفرد معرف بأل فيفيد العموم الرجال قوامون الرجال هذا ليس من القسم الأول يعني الرجال جامع معرف بأل نتكلم القسم الأول المفرد المعرف بأل بشرط أن تكون هذه الأل للاستغراق للاستغراق النوع الثاني اسم الجمع المعرف بأل الذي تذكره جمع إذا عرف بأل فإنه يفيد العموم مثال ذلك قوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات المسلمين جمع معرف بأل فيفيد العموم لا يتخذ المؤمنون الكافرين المؤمنون جمع معرف بأل والكافرين جمع معرف بأل فيفيد العموم النوع الثالث من الألفاظ المفيدة للعموم الأسماء المبهمة التي لا تدل على معنى بنفسها لابد بد تكون أسماء وأن تكون مبهمة مثال ذلك قول عز وجل لله ما في السماوات لله من في السماوات والأرض يعني البعض للجميع الجميع لأنه من ألفاظ العموم لأنه من ألفاظ العموم سواء كانت منها من في من يعقل سواء كانت اسم موصول ولله لله من في السماوات أو كانت للاستفهام من الذي يشفى عنده إلا بإذنه لذلك استثنى أو كانت شرطية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وهكذا أيضا لفظة ما إذا جاءت على كونها اسما فإنها تفيد العموم تستغرق جميع الأفراد تستغرق جميع الأفراد كقوله لله ما في السماوات لكن إذا كانت ما حرفا للنفي فهذه لا تفيد العموم مثل ما يأتيهم من رسول هنا ما حرف ليست بإسم وبالتالي لا تفيد العموم وقال وأي أن لفظة أي تفيد العموم قال في الجميع يعني في من يعقل وفي من لا يعقل لأن الأصل في من أن تكون للعقلاء وما تكون لغير العقلاء أما أي فتكون للجميع قال تعالى أيما تدعو فلله الأسماء والحسنى فهنا أي أفادت العموم بعضه أهل قال بأن أي لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق ولكنها تكون مفيدة للعموم إذا كانت في سياق النفي أيضا من الأسماء المبهمة أين في المكان ومثل قوله فأين تذهبون أينما تكون يدرككم الموت هذا في بعض الأماكن دون بعض أو في جميع الأماكن في جميع الأماكن لأنها للعموم هكذا أيضا متى فإنها تفيد العموم في الزمان يقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ومثله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قال ما في الاستفهام يعني إذا كانت للاستفهام والسؤال أو للشرط الذي سماه الجزاء أو كانت موصولة فإنها تفيد العموم كم عندنا من صيغة الآن تفيد العموم الصيغة الأولى الاسم المفرد معرف بأل الصيغة الثانية الجمع المعرف بأل الثالثة الأسماء المبهمة الرابعة النكرة في سياق النفي قال وَلَا في النَّكِرَاتِ إذا جاتنا نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم مثال ذلك لا إله إلا الله إله نكرة جاءت في سياق النفي فتكون مفيدة للعموم ما يأتيهم من رسول رسول نكرة في سياق النفي فتكون مفيدة للعموم من يمثل لها بمثال آخر ما يكون من نجوة ثلاثة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم من يؤتي أيضا؟ مثل النفي النهي فإنه يفيد العموم إذا كان نكرة في سياق النهي فتفيد العموم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أحدا أحدا هنا نكرة في سياق النفي في سياق النهي فتكون مفيدة للعموم تشمل الملائكة والصالحين والأنبياء وتشمل غيرها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد نكر في سياق النفي فتفيد العموم نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب إلا في ثلاث لا كذب إلا في ثلاث نعم كذب نكرة, كذب نكرة في سياق النفي تكون مفيدة للعموم بأنه لا يجوز الكذب في جميع المواطن إلا ما ورد استثنائه بعد ذلك قال والعموم من صفات النطق هذا رد على مسألتك قبل قليل العموم هذا مما يتعلق بالألفاظ لا يتعلق بالأفعال ما يقال هذا فعل عام وإنما يقال هذا فعل وإنما يقال الأفعال لا توصف وإنما العموم من صفات الألفاظ ومن صفات النطق ولا تجوز دعوة العموم يعني لا يصح انتصف الأفعال بأنها عامة ولا تجوز دعوة العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه وما يجري مجراه طيب لعلنا نستعرض عددا من الأسئلة الواردة في الموقع ونترك ما يتعلق بالخاص في لقائنا القادم يقول الحكم التكليفي متعلق بشرب الخمر كما تقدم معنا فالتحريم هذا حكم تكليفي اما النجاسة فهذا ليس حكما تكليفي قد يتعلق بالذوات فالنجاسة هذا حكم وضعي والإحكام الوضعية قد تكون في الذوات فنجاسة الخمر هذا حكم يكون لذات الخمر وليس متعلقا بأفعالنا ولذلك يختلف حكم الخمر التكليفي باختلاف ظروفه لو غصة ولم يجد ما يسيغ به الغصة إلا الخمر كنا أصبحت الخمر في الحال مباحة لماذا؟ لأن الحكم التكليفي ليس متعلقا بذات الخمر ليس متعلقا بذات الخمر طيب السؤال الثاني هل نستطيع أن نقول الامر بالصلاة نهي عن تركها؟ نقول هنا نقيض ما في لا إشكال فيه فالأمر بالصلاة نهي عن المناقض لها طيب يقول ما هي المصطلحات التي يعبر عنها كل إمام من الأئمة الأربعة عن الأحكام التكليفية الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد يقسمون الأحكام التكليفية إلى هذه الأقسام الخمسة الواجب والحرام والمندوب والمكروه و. المباح والمباح الـ الـ الإمام أبو حنيفة يزيد حكمين لا نريد أن ندخل في هذا الخلاف الفقهي خصوصا أنه لا يترتب عليه كبير ثمرة ومن ثم نحن في المرحلة الأولى نقتصر على قول واحد قول في تعريف النهي قال المؤلف ممن هو دونه لو قلت اللهم لا تعذبني هو نصيغة نهي لكنها ليست نهيا إنما هو دعا لماذا لأنك حينئذ تطلب من الله عز وجل فلم يوجد صفات ممن هو دونه وهكذا إذا قلت لأحد من الناس على جهة النصيحة لا تفعل هذا الأمر فهذا التماس ونصيحة وليس نهيا يترتب عليه الإيجاب نحن نتكلم عن الاصطلاح الأصولي يقول ما هو مفهوم الواجب عند الأصوليين الجواب الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم مثال ذلك واقيم الصلاة, الص... الصلاة. مرد بها الصلوات الخمس إذا كان الصبي المميز يكلف بالنوافل وهو ابن السبع فهل تحتجب بالمرأة من الصبي هذه مسألة فقهية ليست لا علاقة لنا بها في الأصول وبالتالي لا ندخل العلوم بعضها في بعض ولسنا هنا حلقة فتوى وإنما هنا حلقة تعليم وبالتالي نقتصر على تعليم هذا الكتاب الذي بين أيدينا سؤال ما معنى النهي ما معنى كون النهي عن الشيء أمرا بضده لا يمكن أن يترك الإنسان المنهي عنه إلا بفعل أحد أضداده وبالتالي نقول إذا نهي عن شيء فلابد أن تفعل أحد الأضداد إذا نهيت عن الاضطجاع فإما أن تجلس وإما أن تقف لا يمكن أن تترك الاضطجاع المنهي عنه ولا تفعل أحد أضداد ذلك الاضطجاع هل كل نهي ورد في الكتاب والسنة يفيد التحريم الجواب بأن الأصل هو أن هذه النواهي تفيد التحريم لا يصرف عن التحريم إلا لدليل فضل أخص الإمام من تبوك أجل. استمع إلينا مباشرة بدون وأغلق صوت الجهاز فضل سليمان السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله يا شيخ عندي سؤال عن المجنون في القضاء هو ما يرخبه الخطاب لكن هل يقضي مفاته من واضح السؤال الجواب المجنون لا يقضي مفاته من الصلوات يجمع اهل العلم نعم نعم سؤالك الثاني سؤال ثاني يا شيخ ال... هل المحدد مثل اللي عليه تقدير الخدر ثم يقدم مفاتيح من الصراوات بعد بعد ما يثبت من التخدير حياك الله حياك الله عمليه جراحيه يا سليمان واضح سؤالك شكرا لك يا شيخ السلام عليكم, عليكم السلام ورحمه المغمى عليه هل يطالب بقضاء الصلوات التي فاتته وقت الإغماء أو لا يطالب بذلك للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أن المغمى عليه يطالب بقضاء الصلوات وهذا مذهب الحنابلة, هذا مذهب الحنابلة يقولون لأنه بمثابة النائم والنائم يمر بقضاء الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها والمالكية والشافعية يقولون لا يقضي هذه الصلوات المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات وألحقوه بالمجنون قالوا المجنون لا يقضي الصلوات فهكذا المغمى عليه وذهب الحنفية إلى أن المغمى عليه إذا كانت مدة إغماءه خمس صلوات فأقل فإنه يقضي الصلوات التي فاتت وإذا كانت أكثر من ذلك فإنه لا يقضي لأن النوم لا يكون إلا بمقدار في الغالب لا يزيد عن يوم وليلة بخلاف الجنون فإنه يزيد والعلم ذهب الحنفية في هذه المسألة أرجح فإذا كان الإغماء أقل من يوم وليلة فإنه يقضي المغمى عليه وإذا كان الإغماء أكثر من ذلك فإنه لا يطالب بقضاء هذه الصلوات فالظل أخ شكري من ألمانيا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أحسن الله عليكم يا شيخ سؤالي مكون من شقين الشق الأول تكلمتم عن المكلف فمتى يصبح الإنسان مكلفا هل هذا يعني يكون السن وكذلك علامات البلوغ أو في هناك ضوابط أخرى والشق الثاني من السؤال أيضا تكلمتم عن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على قولين فالقول الذين, الذين قالوا قالوا بأنهم ليسوا لا يخاطبون بفروع الشريعة كيف فهموا قول الله جل وعلا ما سنككم في سكر قالوا لم نكن يا المصلي إلى آخر لانه أما بالنسبة لسؤال الأول علامات البلوغ هذه تذكر في مباحث الفقه يذكرونها في باب فقهاء الحنابل يذكرونها في باب, الحجر في باب الحجر ويذكرون أنها ثلاث علامات السن 15 الاحتلام والينزال الإنبات وتزيد المراه بنزول الحيض وأما بالنسبة للجواب عن أدلة المخالفين فنحن هنا نريد أن نوضح المسألة توضيحا أوليا وأما تفاصيل الخلاف والأقوال والردود فإنه يخرج عما نحن فيه الآن هل يكون النهي للكراهة في بعض الأحيان سأله سألته الجواب لا يكون الأصل في النواهي أن تكون للتحريم ولا يصرف لغير التحريم إلا لدليل إلا لدليل سؤال الأخ سوني زكريا من بوركينافاسو يقول الداخل في ما الحكمة في في خطاب الكفار بفروع الدين مع أن الأصول إذا لم تستقم لا ينبني عليها الفروع نقول الصلاة لا تصح إلا بوضوء ومع ذلك يخاطب المكلف في الصلاة ولو لم يكن متوضئا فهكذا أيضا في فروع الدين يخاطب بفروع الدين ويخاطب بأصولها وإن كانت الفروع لا تصح إلا بأصل الدين حسن عبد الكريم دام لو هل الأمر من السينيقال هل الأمر بالشيء نهي عن ضده نقول نعم الأمر بالشيء نهي عن ضده كما تقدم لأنه لا يمكن اجتماع الأمرين طيب إذن آه الأخ آه آه سؤال آخر هل كله يقول وضح معنا القرينة قلنا الأوامر تفيد الوجوب إلا إذا كان معها قرينة القرينة الدليل يدل على صرف اللفظ عن اصل المراد به مثلنا لذلك بفعل النبي الله عليه وسلم لما قال تعالى واشهدوا اذا بايعتم ثم وجد فعل من النبي الله عليه وسلم يدل على ان هذا الامر ليس للوجوب لان النبي الله عليه وسلم باع فلم يشهد فهنا فعل النبي الله عليه وسلم يعتبر قرينه صارفه عن الوجوب وبهذا نقف على في درسنا هذا اليوم أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم يا حيو يا قيوم ارزق من شاهدنا تقوا وإيمانا وعلما وفضلا كما يسر له أمر دنيا وأمر آخرته اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا جميلة اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا نلتقي في لقائنا القادم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد راقصو البغدادي وندم لا تفتخر بالنسب